اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح في السماوات وما في الارض الملك القدوس قُل إ المَوةََّ تَ فيلونَ منِن ع فَقومم نطيكُ ثم ت رَّونَنا ران مِ الغبِ